والذين ه م على ل ص و ا ا ت ه م ي ح ف ظ و ن أولئك ه م ا ل و و ر ث ن ا ل ذ ي ن ي ر ث و ن ا ل ف ر د و س هم ف ي ه ا خالدون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 فخلقنا ا ل ع ل ق ة م ض غ المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر, ثم أنشأناه خلقا آخر إن بسم الله ا ل ر ح س ن ا ل خ ا ل ق ي م ثم إ ن ك م بعد ذلك لميتون ثم إن م و س و م ا ل ق ي ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه س ر ك ه الهدى ل شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ありがとうございました。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 ا ه ذ ن ا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وانا على ذهاب به لقادرون ف أ ن ش ا ن ا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ ل ل آ ك ل ي ن و إ ن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 الله أكبر ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل س ل ا م ع ل ي و م الاسلاميه